والذين يظنون ازواجهم ولم يقل لهم شهداء الا انفسهم والذين يظنون ازواجهم ولم يقل لهم شهداء الا انفسهم ولم يقل فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ قُلْ إِنَّ مِنكُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَن قَسَمَ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعَ شهادات What